باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان فقال ارجع عليهما فأضحكهما كما أبكيتهما ثم ورد أبو داود باب الرجل يغزو وابواه كارهان نعم. باب الرجل يغزو وأبواه كارهان يعني ما حكم ذلك هذا فيه تفصيل. إن كان الجهاد فرض عين فيخرج الإنسان للجهاد ولو لم يرغى الأبوان وإن كان فرض كفايه فلا يخرج إلا بإذنهما وهذا إذا كان تطوعا حيث يكون تطوعا الجهاد يعني فرض كفايه وأما إذا كان فرض عين فهذا لا بد من خروجه ولا ولا يعني يحتاج إلى إذنهما حيث يكون فرض عين يستنفر الإمام الناس فإن عليه أن ينفر وكذلك لو دهم الناس المسلمين العدو في بلدهم عليه أن يجاهد بدون استدلال الابوين وعلى هذا ففيه تفسير استئذان الابوين إن كان فرض عين بمعنى أن الاستنفار قد حصل لكل الناس أو أن العدو دهمهم فانه لا يستاذن الابوان ويجاهد الإنسان ولو لم يرض الأبوان وأما إذا كان تطوعا وكان فرض كفاية فإنه ليس له أن يخرج إلا بإذنهما وهذا إذا كان مسلما أما إذا كان كافرين فإن له أن يخرج بدون إذنهما ولا يحتاج إلى إذنهما لأن, لأن كونهما يعني لا يريد ان يجاهد لأنهم يريدون لا يريدون للإسلام أن ينتصر ولا يريدون للمسلمين أن يتقووا وأن ينتصروا فيعني هنا يعصيهما يعصيهما ولا يستجيب لهما وإنما الاستجابة تكون في حق من كان مسلما هذا فيما إذا كان تطوع أما الوالدان الكاثران فلا يستاذنان في الجهاد في سبيل الله لأنهما لا يريدان علو الإسلام ونصرة الإسلام ثم ورد ابو داود حديث عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمر ان رجلا جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت ابايعك على الهجره جئت أبايعك على الهجرة معلوم انهم كانوا ياتون اليه ويبايعونه على الهجره ويهاجرون لينصروه وليجاهدوه لان كونهم يعني يهاجرون ليكونون معه فيجاهدون في سبيل الله في الغزو إذا الى غزا رسول الله عليه الصلاة والسلام يكونون مستعدين للخروج وكما عرفنا في ممّا ذا أن المهاجرين لما انتقلوا من مكة إلى المدينة كانوا يريدون الهجرة والنصرة فجمعوا بين الأمرين الهجرة والنصرة والأنصار عندهم النصرة وكان المهاجرون أفضل من الأنصار طيب الله تعالى عن الجميع فهذا جاء يبرز على الهجرة يعني ومعناه انه يعني يكون تحت تصرفه بمعنى انه يغزو ويذهب للغزو قال وتركت ابويه يبكيان نعم قال ارجع فاضحكهما كما ابكيتهما يعني ادخل السوره عليهما كما ادخلت الحزن عليهما ابدل الحزن الذي ادخلته عليهما حتى بكيا ابدله واجعل بدله ان تضحكهما وتسرهما وتصره فهي يضحكان مسرورين بدلا ان بكيا هذا حدثنا محمد بن كثير محمد بن كثير العبدي ثقه خرج اصحاب الكتيبه عن سفيان عن سفيان هو الثوري ثقه خرج اصحاب الكتيبه انا عطاء بن السائب عن عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط صدوق اختلط والسماع منه قبل الاختلاط والمختلط هي سمع منه قبل الاختلاط فيعتمد الحديث الذي يأتي من طريقه وإذا كان بعد الاختلاط فإنه لا يعول عليه وكذلك إذا كان مجهولا هل هو قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط أيضا لا يعول عليه وإنما إذا تحقق أن السمع قبل الاختلاط وقد ذكر الحافظ بن حجر في تهذيب التهريب في آخر ترجمة عطاء بن السائب قال يحصل يعني من يعني من من يعني جاء في الرواية قبل الاختلاط أن ستة أو ذكر ستة سمعهم صحيح لأنهم سمعوا قبل الاختلاط وفي مقدمة سفيان الثوري هذا سفيان الذي معنا في الاسناد فإنه سمع قبل الاختلاط يعني ذكر ستة أشخاص ويضاف إليهم الأعمش ذكر ذلك الشيخ ناصر رحمه الله في يعني في سلسلة صحيحة في بعض الاحاديث قال أنه يضاف إليهم الأعمش فيكون سبعه سبعة يعني الستة الذين ذكرهم الحافظ بن حجر في آخر ترجمة عطاء عطا السائب ويضاف إليهم الأعمش فيكون من سبعة هؤلاء سمعوا قبل الاختلاط فإذا جاء في الاسناد عطاء بن ويروي عن واحد من هؤلاء سبعة فالرواية الصحيحة لأنهم سمعوا قبل الاختلاط و... وهو صدوق أخرج له صدوق الثلاثة أخذ البخاري بخاري وأصحاب عن أبيه عن أبيه السائب بن يزيد وهو فقه أخرجه البخاري فأدى مفرد وأصحاب السنة فقه أخرجه البخاري فأدى مفرد وأصحاب السنة عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن عاصف الله تعالى عنهما وقد مر ذكره هنا قال جئت باعك على الهجرة قال أرجع هذا مثل ذلك العرابي الذي جاء في باع الهجرة فقال في أول نعم الذي ب... اللذي... قال أول حديث الذي الذي قال هل لك إبل يعني آ... آ... ذاك لانه خشي الا يصبر على هجرته واما هذا بين عذرا يعني هو مقبول ويعني له وجه وهو ان ابويه يحتاجان اليه وانه يسرهما ولا يحزنهما